بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصّلت آياته قرآن عربياً اللي قوم يعلمون بشيره ونذيره فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وَقَالُوا بُلُوْرُنَا فِي أَكِنَّتِنَّ مِمَّا تَذْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي أَذَانٍ أَوَقْرُونَ حِجَاب فَاعْمَلُ إِنَّنَا رَامِدُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُهَاوِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ واستغفروه, وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غير قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوعى في في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرزوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكتان فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا قالوا من أشد منا قوة اولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في من نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة, والعذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون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 ولا جلودكم ولكن ظننتم, ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء عداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء أم بما كانوا بآياتنا يجحدون وقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَظْلَلَنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا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 وَبَيْنَهُ عداوة كأنه وَلِيٌّ حَمِيمٌ وما ينقضها إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وما ينقضها إلا ذو حظ عظيم وإما ينسغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بنا إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا الذي فإن لعند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بغير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 إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت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 إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أونس ولا تضع إلا بعلمه ويوم ينادهم أين شركاء قالوا أذننا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤس قنوط ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ظلأ لا هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فثو دعاء قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أظل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفر ربك أنه على كل شيء شهيد على إنهم في مرية من لقاء ربهم على إنه بكل شيء محيط.